الوحدة اللي انا فيها والحزن العايش جوايا والناس اللي تظلموا معايا وانا يا ما بحاول انساكي وحياة اللي نسيها meid servera ledi mõda butvas t春. بحكيتك بحكيها وبقولها القلبي اللي أزاني علشان لو حنف يوم تاني يفتكر الزاين تمشيتي أيام الوحدة Kõikame interi